إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت أبا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 المكربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر النوضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب واباريط وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير يَشْتَهُونُ وَحورٌ عِين كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي صِدْرٍ مَّخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ وَظِلّم مَمْدُود وَمَا إَِسكُوب وَفكَِةٍ كَثيرَةِ ل مَقُطُواتِ وَلَا مَمنُوع وَفُرش مَرْرفُوع إِ أَ إن شاء فاجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين